بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي تبتغي ما ضاعت أزواجك والله بفو الرحيم قد فرض الله لكم تحيلة إيمانكم والله مولكم وهو العليم الحكيم وإذا تر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ف فَلَمَّا نَبَّأَتْهُ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ أَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا فَلَمَّا نَبَّأَهَا هَذِهِ قَالَتْ مَن أَنبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا أَن تُطَاهِرَا وَإِن تَظَاهَرَا هو مولاه ودبريل ودبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أتى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم من مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم قو أنفسكم أهلكم وقودها وقود يا أيها الذين كفروا لا تأخر اليوم إنما إنما تجدون ما كنتم تعملون